بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا ردت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المسامه ما اصحاب المسامه والسابقون السابقون اولئك المقربون والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم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 لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يستهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون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 في سدر مخطود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنساء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال nasmum min wahmim wa zillim yahmun la baridin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 قل إن الأولين والآخرين لم جموعون لم جموعون إلى ميقات يوم معلوم قل إن الأولين والآخرين لم جموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من سجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين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 نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونُشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم النساء الأولى فلو لا تذكرون أفرأيتم ما تحرون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 أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تسكرون أثرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون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 فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون لولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ترجعونها ترجعونها ان كنتم صادقين اف بهذا الحديث انتم مذهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون وأنتم حينئذ تنظرون ونحو أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مديدين ترجعونها ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان فأما إن كاد بد المقربين فروحه ريحة نوت النعيم وأن إنكاد من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فسلام لك من أصحاب اليبين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل مِن فنزل من حبيب مِن من حبيب وتصليت إن هذا لهو حق اليقين إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم